وإن يقولوا تسمع لقولهم كَأَنَّهُمْ خشب مسند يحسبون كل صَيْحَةٍ عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وَإِذَا قِيلَ وَمِنْ الله <سؤالي> <سؤالي> <ّلعفر> رَسُولُ اللَّهِ لَو وَأْرُؤُسَهُمْ لَو وَأْرُؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ <سؤالي> <صف itu> <سؤالي> عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ <سؤالي> <سؤالي> <salaries> استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لان يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول يالفضل ولله خزائن السماوات والارض ولكن النمنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا الى المدينه لا نخرجن لا يخرجن الاعز منها الاذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ولا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 اخرتني فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون وأنثقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق, فأصدق وأكبر ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجنفا والله خبير بما تعملون